قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أفض إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا من بعد ما رأوا حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعثر خمرا وقال الآخر إني يراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه